119. الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. 111. الذين لهم سوء أولئك وهم في الآخرة هم الأخسر وإنك لتقلق القرآن من لد حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني أنست ناراً سآتيكم بخبر سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قفس لعلكم تصدون فلما جاءها نود يا أبورك ما وَمَن حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَأَلْقِ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا نَجَا جَنُّ وَالَّذِي مُذْفِرًا وَلَمْ يُعْصِبْ يَا مُوسَى لا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُوسَى إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ تَابَ فَادَّخَرَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَأَذْهِبُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ 119. في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين 110. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين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 ولقد آتينا داود وصليماا علمه وقادة الحمد لله الذي فض لنا على كثير من عباده المؤمنين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 نملتي يا النمل دخلوا مساكنكم. قالت نملتي يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. لا يحطمنكم سليمان وجلوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر وراني متى الك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وان اعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وَاتَّقَ الطير فقال فَقالَ ما لي لا أرى الهد أم كان من الغائبين لا أعذبنّه عذابا شديدا اول اذبحنّه أو أَوْ لَا النبض القائم مبيد، فما كف غير بعيد، فقال أحطت بما لم تحط به وجدت من سبئ بن بئي إني وجد امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقوما يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السنة. 117. والسماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلمون 118. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قَالَ سَنَنظُرُ أَصْدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اِذْهَبْ بِكِتَابِي فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَرَدَّعْ عَنْهُمْ فانظر مَاذَا يَرْجِعُونَ قَالَتْ يَا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعذوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمر ما كنت قاطعة الأمر حتى تشهدوا قالوا نحن أول قوتي وأول شديدٌ والأمر إليك فاضر ماذا تأمرين؟ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزّة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمي بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأ لأنهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني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 بِليَبلُ عني أأشكو أم أسفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني وكريم قال أن أَكِرُوا لَهَا عَرْشًا نُظْرَةٌ هَتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ صِيْلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قالت كأنه هو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 فلما رأته حسبته نجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفس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 قال يا قوم لم تستعجلون في السيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك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 قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله ثم 114. إما لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون 115. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون تَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّهُمْ مَدَّنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجلنا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتى 111. الفاحشة وأنتم تبصرون 112. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون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 جئناهوا وأهله إلا الا لنرا اتوه قدرنا من الغابر وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذريد قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أه الله خير أم ما يشركون أم من خلق والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة فأنبتنا أثنى به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أنتم بتُشجرها أَإِلَهُمَّ عَلَّا بَلْ قُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمْنَ جَعَلَ الْأَرْضَ ط قررا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواية وجعل بين البحرين حاجزا أئلهم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أم 117. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون 118. يَغْذِيكُمْ فِي ظُلَمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلِ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۚ أإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۗ قُلْ هُوَ اللَّهُ رَبِّي لَا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 117. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحقن عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعدُ إِن كنتم صَادِقِينَ قل عسى أن يكون رد فلكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون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 إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون، وإنه له دو ورحمة للمؤمنين. إن رب أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ بَتَمَ كَلَعَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ مُبِينٌ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ صُمَّ وعاء إذا واللوم دبريد وما أنت بهاد العميع ضلالته إلّا تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ اتِكْ لِمْهُمْ أَنَّ بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوجًا مِّن مَّن يَكْذِبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُزْعَمُونَ 111. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها قال أكذب 117. ونذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون 118. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون فلم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في قُرِفَ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِهِ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمور مسخا صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنات فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنوا ومن جاء بالسيئة فهُبّت 118. وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون 119. إنما أمرت أن أعبد رب